بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الا في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم